الله صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الإيمان حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وذكر المشرك الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيه بيان للإيمان وبيان لما يجد به العبد ويدوق حلاوة الإيمان وطعمه والإيمان له طعم وحلاوة يجدها المؤمن إذا حقق إيمانه وأتى بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يذاق به حلاوة الإيمان ويجد به العبد طعمه قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي طعمه وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة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 بقوله أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدث في النار ويكون بذلك قد ذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة ينال بها طعم الإيمان ويمنحيث الإجمال ويمنحيث الأمر الأول تحقيق الإيمان وتتمم بالمحبة محبة الله عز وجل والأمر الثاني تفريع ذلك ما يتفرع على هذه المحبة والأمر الثالث نفي المضاد فبهذه الأمور الثلاثة إذا تحققت لدى العبد ذاق طعم الإيمان وحلاوته الأول أن يحقق المحبة محبة الله سبحانه وتعالى وأن يكملها على الوصف الذي ذكر عليه الصلاة والسلام ألا وهو أن يكون الله ورسوله أحبى إليه مما سواهما بحيث تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل المحاب مهما كانت وأي كانت وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا فذكر جل وعلا أمورا ثمانية أمورا ثمانية محبوبة لدى كل الناس جبل الناس على حبها ولا شيء في ذلك ولا محذور فيه لكن الخطورة عندما تقدم هذه المحاب أو يقدم شيء منها على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومحبة الله جل وعلا مقدم على كل المحاب ومحبة العبودية والدل والخضوع والانكسار هذه خاصة بالله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله تعالى وتبع لمحبة الله فالاصل أن يحب الله جل وعلا وأن يعمر قلبه بحبه ثم يتبع ذلك حب من يحب جل وعلا فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب الأنبياء ويحب اتباع الأنبياء ويحب دين الله عز وجل وأعمال الإسلام وشرائعه يحب ذلك وهذه المحبة تبع لمحبة الله عز وجل وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك والعمل الذي يقربني إلى حبك فالأمر الأول وهو تحقيق المحبة وتتميمها ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الأمر الثاني وهو تفريع ذلك الأمر الثاني وهو تفريع ذلك ما يتفرع عن قال أن يحب المرء لا يحب إلا لله وهذا أوثق عور الإيمان كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون محبة العبد تبعا لمحبة الله فيحبه لله ويبغض لله والامر الثالث نفي المضاد وكراهيته وبعضه وذكره عليه الصلاة والسلام بقوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار أي أن قلبه يصبح فيه كراهية سديدة للكفر مثل كراهيته أن يلقى في النار والكفر من كان من أهله ومات عليه ليس له إلا النار يوم القيامة فهو من جثى جهنم ومن حطب النار يوم القيامة فالكفار ليس لهم إلا النار فهذا الحديث العظيم ذكر فيه عليه الصلاة والسلام خصالا ثلاثة إذا اجتمعت في العبد وجد بها حلاوة الإيمان نعم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشاب عروة عن أبيه عن المسور ابن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة فقال إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دمى رضي الله عنه ثم أورد هذا الأثر وهو يتعلق بالصلاة وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فالصلاة إيمان ويركن عظيم من أركان الدين ولا إسلام لمن لا صلاة له ولا إسلام لمن لا صلاة له ولا دين له وقد مر معنا أحاديث بهذا المعنى منها قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والصلاة عماد الدين واعظم اركانه بعد الشهادتين وهذا الاثر يبين لنا مكانة الصلاة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ارضاهم ومنزلتها العلية في قلوبهم فيقول ابن عباس لما دخل هو والمسور بن مخرمة على عمر رضي الله عنه حين طعن حين طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه لما كبر ودخل في الصلاة طعنه ولما نادى بذلك رضي الله عنه وقال قتلني أو قال طعنني فبدأ الناس يستمعون على الرجل وكان معه سكينا فأخذ يطعن به بها كل من كان حوله فطعن في ذلك اليوم ثلاث عشر صحابيا أو ثلاث عشر نفسا ولما تمكن منه طعن نفسه بالسكين التي كانت معه وعمر رضي الله عنه كان الدم يثعب من بطنه واذا سقوه حليبا او نحوه خرج من فوره من بطنه فكان في تلك الحال يغمى عليه ويفيق ولا يسأل عن شيء الا الصلاة ولا يسأل عن شيء الا الصلاة اصلى الناس ولما اسفر واصبح كانوا ينادونه فما ما كان يرد فقال له قال بعضهم اذكروا له الصلاة فقالوا الصلاة فتنبه وهو في تلك الحال قالوا الصلاة فتنبه لما نادوه بالصلاة نادوه قبلها فقال أحدهم نادوه بالصلاة فقالوا الصلاة, فقالوا الصلاة فقال كلمته هذه فور افاقه من غيبوبته الله اكبر قال كلمته هذا فور افاقته من غيبوبته قالوا الصلاة فافاق من الغيبوبة قال الصلاة لا حظة الاسلام لمن ضيع الصلاة افاق من غيبوبته والدم يثعب من بطنه وفور افاقته من الغيبوبة قالوا الصلاة قال الصلاة انه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما لما اسفر وطعن في الفجر فلما اسفر افاق وافاقته لما قالوا الصلاة فقام من الافاقة وقال الصلاة اما انه لا حنظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة فالصلاة كانت تملأ قلوبهم تملأ وقلوبهم مشغولة بها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من فضله قال ورجل قلبه ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد بمعنى اذا خرج من الصلاة انشغل قلبه بالصلاة الاخرى قلبه معلق بالمساجد فالقلب الذي بهذا, بهذا المستوى وبهذه الصفة اذا دخل في غيبوبه وعثاق ليس اصلا في قلبه الا الصلاة يحدثني احد الافاضل عن والده دخل في غيبوبه مدة شهور يقول فدخلت مرة المستشفى لأزوره فقال لي والدك عنده شبه صحو اليوم إذا تريد تسأل عن شيء بعد شهور يقول فذهبت فرحا إلى والدي ف... وكان سمعه تقيلا لكبر السند فأخذت نادي عنده بصوت يا والدي أرفع صوتي يقول فتنبه قال أذن يقول قال إلا هذه الكلمة بعد ثلاثة شهور أو أربعة شهور في غيبوبة يقول فلما ناديت وكررت النداء تنبه قال أذن يقول ما قال غير هذه الكلمة هذه لا تكون أبدا إلا من قلب فعلا معلق بالصلاة ومهتم لهذه الصلاة ومعظم لها ولها مكان في نفسه فيقع منه مثل هذا الكلام فهذه الكلمة القوية العظيمة قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه فور إفاقته من غيبوبته طعنه المجوسي في صلاته وعلى اثر الطعن دخل في إغماءه ولما أسفر نادوه بالصلاة فأفاق وقال هذه الكلمة العظيمة لا حظ في الإسلام لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة ثم قام وصلى وجرحه يثعب دما وجرحه يثعب دما والآن الكسالة المتهاونين بالصلاة أدنى ضرف أو أدنى أمر أو حتى زكام خفيف أو إعياء يسير جدا تجد لا يبالي بالصلاة ولا يهتم ويضيعها عند أدنى أمر ففرق شاسع بين من قلبه عمر بحب الصلاة والاهتمام بها وشغل بها ومن لم يعظم الصلاة التعظيم اللائق بها فتولد عن ذلك تهاونا وتفريطا وتكاسلا عن هذه الطاعة العظيمة وقوله رضي الله عنه وأرضاه بمحظر الصحابة وإقرارهم لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة دليل على أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة يعني لا نصيب لا حظ أي لا نصيب لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة أي لا نصيب له في الإسلام مثل ما مر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا دين لمن لا صلاة له لا دين لمن لا صلاة له وقول نبينا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أورد أدلة كثيرة على كفر تارك الصلاة من بينها أثر عمر رضي الله عنه هذا علق عليه ابن تيمية بقوله وهذا أصرح شيء في خروجه عن الملة وهذا أصرح شيء في خروجه عن الملة أي أن تارك الصلاة خارج من ملة الإسلام لا حظ له في الإسلام وقد جاء عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة فتاركوا الصلاة كما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا حظ له في الإسلام ولا نصيد نعم قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا هذا الاثر وسيأتي له نظائر ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان عناية السلف رحمهم الله تعالى بالايمان وجدهم واجتهادهم وتعاونهم على تقوية الايمان فالايمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص ولزيادته أسباب ولضعفه أسباب فكان الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد أخي ويقول تعال نزدد إيمانا تعال نزدد إيمانا وهذا من باب قول الله تعالى سنشد عبدك بأخيك فإذا جلس الأخوان أو الإخوان يتذاكرون الإيمان ويتعاونون على البر والتقوى ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى كان ذلك لهم زيادة إيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح مثل حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه أو تجد منه رائحة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل فإذا كان الأخ الذي يجالسه الإنسان أخا معوانا على الطاعة وعلى العبادة وعلى الإيمان وعلى طاعة الله ازداد إيمانهم جميعا ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يحرص على الرفقة وكما قيل الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولابد فإذا وفق لرفقة صالحة وجلساء صالحين أعانوه على طاعة الله سبحانه وتعالى فكان من دعب السلف وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الجلوس لزيادة الإيمان بتذاكر أمور الإيمان وخصال الإيمان والترغيب والترهيب والوعظ والتذكير وغير ذلك مما يكون به زيادة الإيمان وقوته قال عن علقما أنه كان يقول لأصحابه انشوا بنا نزد إيمانا المراد نجلس ونتثقه ونتعلم ونتذاكر فالتذكير يزداد بذلك ايماننا نعم الاسناد قال حدثنا ابن فضيل قالوا في قال في التقريب صدوق وعقل بل وليس عن سماك ان ان سماك خطا واجهت التبع الترح وشبات الخض هو الذي يروي عن ابراهيم ويروي عنه الخض سماك لا يروي ليش في ترجمه إنه ماذا قال الشيخ في التعليق الشيخ ما نبت. ما لكن قال الساد صحيح على شرط الشيخين كلام التصنيف مو مؤثري اي في كلامك سما طيب اذا التصنيف من اين من المصنف من المصنف وكذلك مراجعه تهذيب سماك لا يروي يعني ابراهيم ايوه وانما الشباك الطبي هو الذي فيه اذا هذه تلاحظ سماك شب... الصواب شباك وهو الضبي عن إبراهيم عن علقمة شباك وهو الضبي عن إبراهيم عن علقمة والتصويب من المصنف ويا حبد أيضا لو آه يراجع آه المصادر التخريج الأخرى مثل بعض كتب الإيمان بعض كتب الإيمان أو الشريعة الأجري أو السنة للخلال سيأتي معنا أثر قريب تصحف هنا عندنا وتنبهت للتصوير فيه بمراجعة كتب التخريج في الشريعة الأجري والسنة للخلال وبعض المصادر مما سيأتي التنبيع عليه وأكثر من مرة نبهت أن نسخة كتاب الإيمان هذه تصحيفات كثيرة وتتبين هذه التصحيفات بمراجعة المصادر نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن جامع ابن شداد عن الأسود ابن هلال المحاربي أنه قال قال معاذ رضي الله عنه اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه قال اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى وهذا بمعنى ما سبق وفي بهذا المعنى ايضا ورد اثار عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والحديث أورده البخاري لأن الإمام البخاري علقه في كتابه الصحيح وقال الحافظ بن حجر في الفتح وصله أحمد وأبو بكر يعني ابن أبي شيبة بسند صحيح قال الحافظ وصله أحمد وأبو بكر يعني ابن أبي شيبة بسند صحيح وقول معاهد رضي الله عنه وأرضاه اجلسوا بنا نؤمن ساعة أي نذكر الله والمراد بذكر الله عز وجل التفقه في الدين وثلاوة الآيات ومعرفة المعاني فهذا ذكر لله عز وجل مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر فحلق الذكر المراد بها مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح الأحكام ويذكر بالله سبحانه وتعالى نعم قال أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة أنه قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم ومن العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الدعاء المأثور عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقد قال العلامة الألباني وهذا الأثر صحيح الإسناد أي إلى أبي الدرداء كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما اللهم إني أسألك إيمانا دائما والمراد بالإيمان الدائم أي المستمر الثابت الذي يبقى مع الإنسان ويموت عليه وفي الدعاء للميت قال اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفوا على الإيمان فقول هنا إيمانا دائما أي إيمانا يدوم معي ويقى إلى أن يتوفان الله تبارك وتعالى عليه والإيمان لا ينفع إلا إذا ختم للإنسان به إلا إذا ختم للإنسان به أما لو استمر على الإيمان ثم تغير في الختام ومات على غيره لا ينفعه ذلك الإيمان لأن العبرة بالخواتيم فقولوا اللهم إني أسألك إيمانا دائما أي إيمانا مستمرا باقيا ثابتا إلى أن أموت على الإيمان إلى أن أموت على الإيمان قال وعلما نافعا وعلما نافعا وهذا فيه التنبيه إلى أن من العلم ما ليس بنافع ومن العلم ما هو ضار وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله العلم النافع كل يوم إذا أصبح كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقوله وهديا قيما أي هديا مستقيما اهدنا الصراط المستقيم والمراد بالهدي القيم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه دعوة عظيمة تؤثر عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما قال معاوية وهو ابن قرة راوي هذا الأثر عن أبي الدرداء قال فنرى أو نرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم أي يؤمن ثم يرتد مثلا وينكس على عقبين نعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور فيتحول إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى قال فنرى أو نرى أن من الإيمان إيمانا ليس بداء إيمانا ليس بداء والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يخشون ويخافون من السوابق والخواتيم وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا براء فيسبق عليه الكتاب هذه السوادق فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها من الإيمان ما ليس بدائم ومن العلم ما ليس بنافع وقوله من العلم ما ليس بنافع يحتمل أنه في ذاته نافع لكن صاحبه لم ينتفع به فيكون المعنى بقوله ليس بنافع أي بصاحبه وإلا هو في نفسه نافع لكنه لم ينفع صاحبه أو لم ينتفع به صاحبه ويحتمل أن العلم في نفسه ليس بنافع مثل العلوم الضارة التي يتعلمها بعض الناس فتكون مضرة عليه قال وأن من العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيم وهذا ايضا جانب يحتاج الانسان ان يتنبه له الهدي منه هدي ليس بقيم يظن صاحبه قيما ولكن يكون في حقيقة الامر بدعة ليست مقبولة وكم من اناس تجده من سنوات طويلة وقد بلغ السبعين أو الثمانين أو أكثر أو أقل وهو ملازم لبدعة لا يتركها كل يوم ويحافظ عليها محافظة تامة وإذا سألته عنها أخبرك بما يفيد أنه يعتقد أنه أحسن الأعمال وأطيب, وأطيب الأعمال وقد قال الله تعالى قلها لننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ظلت سعيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنع فالإنسان قد يبتلى بعمل ويحافظ عليه ويدأب عليه ويدافع عنه وينافح عنه وهو بدأ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهرد إذن من الهدي ما ليس بقيم وهنا يعني ينبه هنا قرة معاوية بن قرة ينبه في تعليقه هذا العظيم على الأثر أن المسلم يحتاج إلى العناية بجانبين جانب صلاح العلم وصلاح العمل لأن هناك من كان زللهم في جهة العلم فسدت علومهم مثل العقلانيين الذين عظموا العقل وتكلموا بعلوم كثيرة لكنها ضياع السفات وآراء ومنطقيات وضياع ضياع عن دين الله سبحانه وتعالى بعلوم يظنونها يقينيات وهي ضياع ومن, ومن الانحراف والضياع ما هو في جانب ايش؟ السلوك والعمل و... وإليه الإشارة بقوله وابن الهدي هديا ليس بقيم وهذا يكثر عند أرباب الطرق هذا يكثر عند أرباب... أرباب الطرق تجد يواضبون على أعمال وعلى عبادات ولا أصل لها في دين الله لا أصل لها في دين الله فيحتاج العبد أن يتعلم يحذر من هذين الجانبين جانب فساد العلم وجانب فساد العمل كما قال هنا من العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيا وهذا التوضيح من معاوية ابن قرة فيه بيان لما تحتويه هذه الدعوة من معان عظيمة اللهم ان يسألك ايمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما نعم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلساني فيذكراني الله ويحمدانه وقول أبي الدرداء في الدعوة الماضية اللهم إني أسألك إيمانا دائما هذا يصلح أن يستشهد به لما سبق وأن السلف أشرت فيما سبق كانوا يستثنون في الإيمان لاعتبارات عديدة منها النظر للعاقبة الإنسان ما يدري ماذا يختم له فها هو أبو الدرداء رضي الله عنه يسأل الله عز وجل دوام الإيمان دواماء الإيمان اللهم من يسألك دائما أي إيمانا يبقى ويثمر معي ويدوم إلى أن يموت فإذا استثنى العبد في إيمانه بعدا عن تزكية النفس وخشية عدم القبول ولأنه لا يدري ماذا يختم له به فهذا اعتبار كان موجودا عند السلف رحمه الله رحمهم الله يلاحظون في استثنائهم في الايمان قال عن الاسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من اخوان اجلس بنا فنؤمن ساعه فيجلسان فيذكر يتقرن الله ويحمدانه هذا نظير الاثر المتقدم عن معاد قوله اجلسوا اجلس بنا نؤمن ساعة فيعني نذكر الله ومعنى ذكر الله وحمده بالعلم والفقه والسعار هذا الدين والنعمة بهذا الدين فيتحرك في القلب ذكر الله وحمد الله وحسن الثنائي على الله سبحانه وتعالى نعم قال أخضرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر فقال كان عمر رضي الله عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاوية عن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزدد إيمانا وهذا كله من من باب العناية والرعاية للإيمان والاهتمام البالغ به والتواصي بالمحافظة عليه وقوته وزيادته كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزدد إيمانا وزيادة الإيمان بالتذاكر والتواصي وذكر الترغيب والترهيب والجنة والنار والعقاب ونحو ذلك مما يحرك القلوب ويقوّل إيمان ويزيد الصلة بالله سبحانه وتعالى والإسناد عن محمد بن طلحة عن زبيد عن زر في النصة هنا عن ذر وهو تصحيف عن زر وهو ابن حبيش وهو ثقة وهو يروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في ترجمته ويروي عنه زبيد ابن الحارث اليامي والتصويد من المصنف جاء في المصنف عن زر وكذلك في الشريعة للآجر والسنة للخلال جاء بهذا اللفظ عن زر عن عمر وأورده بالرجب رحمه الله في فتح الباري وقال نص على ابن حبيش قال عن زر ابن حبيش وبمطالعة ترجمة زر في التهذيب وغيره يروي عنه زبيد وهو يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى هذا فالأثر متصل ليس فيه انقطاع والشيخ رحمه الله في الهامش قال آآ آآ قال آآ غير النذر نعم, نعم قال غير النذر النذرا وهو بن عبد الله المرهبي لم يدرك عمر لم يدرك عمر لكن الصواب انه زر بن حبيش وليس در وزر بن حبيش ادرك عمر وروعا وهو ثقاف الاسناد متصل نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن هي الطبعة الأخرى نبه على تصحيف نعم. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طالق بن شهاب بن أحمسي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خير من من يضرب فيها بثلاث ومن يضرب فيها بثلاث خير من من يضرب فيها وسهمين ومن يضرب فيها وسهمين خير من من يضرب فيها بواحد وما يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة ومن المعلوم أن سهام الغنيمة كلما زادت كان ذلك أعظم في حظ الإنسان ونصيبه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خيرٌ من من يضرب فيها بثلاثة من يضرب بأربع أي سهام خيرٌ من من يضرب بثلاثة ومن يضرب فيها بثلاثة خيرٌ من من يضرب فيها بسهمين ومن يضرب فيها بسهمين خيرٌ من من يضرب فيها بواحدة وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وما و... وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وهذا مثل ذكره سلمان رضي الله عنه لبيان الأجر والثواب الذي يحصله من يصلي ويوابب على الصلوات الخمس فالذي يصلي الصلوات الخمس بمثابة من ضرب بخمسة سهام وأربع بأربع وهكذا والحقيقة أن الصلاة كلها الصلاة كلها ب صلواتها الخمس المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى كلها يمكن يعني أن يضرب لها هذا المثل لان كلها بمثابه السهم الواحد كلها بمثابه السهم الواحد فمن ترك صلاه او ترك ثلاث صلوات كمن ترك الصلوات كلها لا لا, لا سهم له في الإسلام لا سهم في الاسلام ولا حظ له ولا نصيبا في الإسلام و هذا الاثر الذي جاء عن سلمان رضي الله عنه وارضاه له قصة توضح مراده رضي الله عنه وارضاه وايضا تزيل ما قد يأيرت في الذهن من اشكال بتمثيل الصلوات بالسهام الغنيمة وان من صلى صلاة واحدة كمن قدم سهما واحدا وصلاتين سهمين وهكذا فالأثر له قصة وهي أن الراوي للأثر دخل على سلمان وكان عنده أمة والأثر وجدته في الزهد لأبي داود السجستاني بالإسناد نفسه بلفظ أورد معه يعني قبل هذا الكلام قصة توضح المعنى وخلاصة ذلك أنه دخل عليه فوجد عنده أمن فسألهم عنها قال أصبتها من الغنيمة قال أصبتها من الغنيمة ثم قال له سلمان وطلبت منها أن تصلي الصلوات الخمس فأبد فطلبت منها أن تصلي أربع صلوات فأبد فطلبت منها أن تصلي صلاتين ثلاثا فأبد وثنتين فأبد وواحدة فأبد فقال له الراوي وماذا تغني عنها صلاة واحدة وماذا تغني عنها صلاة واحدة فقال سلمان إن مثل الصلوات الخمس وذكر الأذر ثم قال في تمامه ما يزيل الإشكال ويوضح مراده قال وإن هذه الرغبة في صلاة واحدة رغبة فيهن جميعا. رغبت في صلاة واحدة رغبت فيهن جميعا فهذا الكلام جاء من سلمان في مقام ترغيب هذه المرأة في الصلاة وهي امرأة من الغنيمة من السبي ولا تعرف الصلاة ولا تعرف الدين فأراد أن يرغبها ويتدرج بها في الصلاة شيئا في شيئا حتى تدوق طعم الصلاة وحلاوتها ف إذا رغبت في صلاة واحدة وذاقت طعمها وعرفت مكانة الصلاة حافظت على الصلوات فليس مراد سلمان أن صلاة واحدة تجزئ أو تكفي ومن كان له سهم واحد من الصلاة كفاه في ذلك ليس هذا مراده ولكن كان مراده في هذا المقام أن يرغب هذه المرأة التي وكانت غنيمة له من السبي أن يرغبها ويتدرج بها لتصلي ترغيبا لها في الصلاة وبيانا لها بثواب الصلاة فإذا صلت صلاة واحدة ورغبت فيها ساقها ذلك ودفعها إلى المحافظة على باقي الصلوات والأثر كما ذكرت موجود في الزهد لأبي داود السجس بلفظ أتم أو بسياق أتم وفيه ما يوضح هذا الأثر ويزيل ما قد يكون فيه من إشكال نعم قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمر بن مرة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله قعد قال أخبرنا ابن فضيل عن ليذ عن عمر بن مرة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله في المصنف أخبرنا ابن فضيل عن ليذ عن عمر بن مرة عن معاوية ابن سويد بن مقرن عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ الألباني نبه في الهامش قال ورواه أحمد من طريق أخرى عنه عن عمر بن مرة عن معاوية ابن سويد بن مقرن عن البراء فمعاوية ابن سويد بن مقرن سقط من هذه الطبعة فيكمل من المصنف فهو في المصنف بالإسناد نفسه وليس فيه هذا السقط وفي الإسناد ليث وهو ابن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك فالإسناد ضعيف لكن الحديث حسن بشواهده الحديث حسن بشواهده بما له من شواهد قال اوثق عرى الاسلام الحب في الله والبغض في الله وهذا فيه بيان مكانة الحب في الله والبغض في الله من الاسلام وانه اوثق عرى الاسلام والحب في الله هو ان يحب الشخص لا يحبه الا لله والبغض في الله هو ان يبغض الشخص لا يبغضه الا لله فولما حب الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله وهذا التفريع الذي يتفرع عن محبة المسلم لربه سبحانه وتعالى يتفرع عن ذلك أن يكون حبه وبغضه في الله وقد مر معنا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب ما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد, است... فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان نعم قال حدثنا بن نمير عن مالك بن مغول عن زبيت عن مجاهد أنه قال أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ثم أورد هذا الأثر عن مجاهد وقد صح كما عرفنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله نعم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن عديهن عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه فإن لم تكمل الفريضة من تطوعه ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن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 فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار وهذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولفظه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن كان أكملها كتبت له كاملة وإن لم يكن أكملها قال للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكمل بها ما ضيع من فريضة ثم الزكاة ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك فهذا الحديث فيه مكانة الصلاة من الدين وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وأول ما يحاسب عليه من عمله الصلاة فإذا قبلت نضر في سائر عمله وإذا ردت الصلاة رد عمله لأن من لا صلاة له لا دين له كما مر معنا من لا صلاة له لا دين له فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظيمة من دين الله وأن هذه الصلاة المفروضة هي أول ما يحاسب عليه العبد ويسأل عنه يوم القيامة نعم قال أخفرنا هشيم قال أخفرنا داود عن زرارة عن سميم رضي الله عنه بمثل حديث يزيد إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار نعم هذه طريقة ثانية للحديث وفيها أن الزيادة يؤخذ بطرفيه وفيقذف به في النار لم تأتي في هذا الطريق نعم قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا أبو معشر عن محمد عن محمد من صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك رضي الله عنه فقال كيف أصبحت يا عوف بن مالك قال أصبحت مؤمنا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجلي وكأني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتذاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فالزم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وأيضا سيأتي إراده له من طريق أخرى فنرجع الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لذاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وصبعكم الحق الله اللهم أسمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين نعم. أول حديث مر معنا فيه ذكر وحلاوة في الإيمان نعم فنود من قبلتكم أن هل الإيمان له حلاوة أو طعم فالكثير ربما لم يذق هذه الحلاوة هذا الحديث حديث أنس بن مالك فيه أن الإيمان له حلاوة وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان فيه أن الإيمان له طعم وكما بين أهل العلم في شرح هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي فيه ذكر الطعم للإيمان قالوا إن هذه الحلاوه هي شيء يجده المؤمن يجده المؤمن وجدا في, في نفسه بحيث كانه كانه ذاق طعما حلوا ومذاقا جميلا فيهناء به ويتلذذ ويسعد ويدخله السرور بما يجده من لذة وحلاوة وهي حلاوة يحس بها وهي حلاوة يحس بها ويجد لها مذاقا وطعما في نفسه وبعض السلف ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بالإيمان ووجد وجدان لذة الإيمان وطعمه ذكر ذكر عن بعضهم أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نجده من طعم وحلاوة لجال على ذلك بالسيوف. أي أنها حلاوة لا يعادلها شيء من ملاب الدنيا لا يعادلها شيء من ملاب الدنيا والحلاوة التي يجدها الناس في الدنيا فهي لدة وهناءة يجدها أهل الإيمان في هذه الحياة الدنيا وهي جنة لأهل الإيمان بل قال بل قال بعض أهل العلم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة والله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار لفي نعيد أي في الدنيا والقبر والبرزة وذلك بما يجدونه من إيمان ولدة للإيمان وطعم للإيمان وحلاوة الإيمان فمن لم يكن كذلك لم يكن مثل ما قال من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الاخرة ولعل المراد اي دخولا اوليا اذا كان معه اصل الايمان دخل الجنة لكن قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب وتطهير في نار جهنم وهذه الحلاوة وهذا الطعم للامان لا يجده كل مسلم وكل من اعتنق هذا الدين بل إنما يجده من تحقق الإيمان في قلبه وليس معنى أن من لم يجد هذه الحلاوة ليس بمسلم أو أنه كافر بالله ليس هذا هو المراد لكن هذا الطعم وهذه الحلاوة لا يجدها إلا من تحقق الإيمان في قلبه يقول السلام الفضيلة الشيخ هل الإيمان أعني أصل الإيمان يزيد وينقص أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار أهله ليسوا فيه على درجة واحدة بل هم متفاوتون وقد مر معنا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة ثم قال مثقال شعيرة ثم قال مثقال ذرة من إيمان في قلبه فهذا تفاوت فيما في القلب من إيمان وأن ما في القلوب من إيمان أهله فيه متفاوتون ولا أحد يقول إن تصديق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه مثل تصديق أحد الأمة مثل تصديق أحد الأمة فرق بين تصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما في قلب غيره من تصديق فالتصديق نفسه والإقرار الذي يكون في القلب أهله فيه ليس على درجة واحدة بل هم متفاوتون نعم يقول أثر تميم الداري فيه أن من ترك بعض الصلاة المفروضة لا يكون كافرا بدليل أنه يكمل له من النافلة إذا كانت عنده نافلة ليس في الحديث ما أشار إليه السائل وهو أن من ترك بعض الصلاة المفروضة ولكن فيه أن من نقص من صلاته وفي الحديث أن من الناس من يصلي وليس له من صلاة إلا ربعها إلا عشرها إلا خمسها ومنهم من ليس له من صلاته شيء أي من الأجر وليس في الحديث ما أشار إليه السائل وهو أنه يترك بعض الصلوات نعم فإن أتمها وإن لا قيل انظروا هل لهم من تطور إن أتمها أي الصلوات إن أتمها أي جاء بالصلوات تامة ليس المراد بأتمها أي صلى الصلوات كلها وإنما المراد بأتمها أي أتم الصلاة بخشوعها وواجباتها و... و... و... فإذا أتمها قيل فإن أتمها وإلا قيل نعم فإن أتمها وإلا قيل تكمل يكمل من من التطوع ولهذا أيضا شرع للمصلي إذا فرغ من صلاة أن يستغفر ثلاث مرات وقالوا في الحكمة من ذلك أنه يجبر النقص الذي يكون منه في صلاته فالتمام هنا ليس المراد به أداء الصلوات بحيث لا يترك منها شيئا وإنما المراد بالتمام اتمام الصلاة في نفسها بالمحافظة على واجباتها وخشوعها ونحو ذلك فليس في الحديث ما اشار إليه السائل ومر معنا في الحديث من ترك الصلاة العصر حبط عمله مرة حديث أيضا في هذا المعنى وأيضا مرة في هذا المعنى نقولات عن أهل العلم في ترك صلاة واحدة نعم يقول إذا كان الشخص لا يصلي ولكن يدفع زكاة المال هل زكاةه صحيحة؟ لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ومن لا صلاة له لا دين له فتارك الصلاة لا ينفعه ما يقدمه من زكاة أو ما يقوم به من أعمال صالحات إذا كان تاركا للصلاة لأن من لا صلاة له لا حب له في الإسلام ومنزلة الصلاة من العمل منزلة الصلاة من العمل منزلة الشهادتين من القول والإيمان قول وعمل والإيمان قول وعمل فكما أنه لا يقبل الا بالقول الذي هو الشهادتان فكذلك لا يقبل الايمان الا بالعمل ومنزلة الصلاة من العمل بمنزلة القول من الشهادتين ولا ايمان الا باسلام ولا اسلام الا بايمان فلابد من العمل والصلاة عماد لهذا الدين ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة يقول حفظك الله المرء يصل الرحيم ليطال في عمره ويتصدق بنية الشفاء فهل هذا العمل بهذه النية تكون نية فاسدة أو نية صحيحة جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه فاصلة الرحم من أسباب البركة في العمر والصدقة من أسباب الشفاء والمتصدق والواصل لرحمه يتقرب بهذا العمل لله سبحانه وتعالى ويرجو ما يترتب على ذلك من خيرات في الدنيا والآخرة فلا حرج عليه في ذلك سؤال من معتمر يقول هل يصح للمرأة أن تحرم بالنقاب جاء في الحديث نهي المرأة عن المحرمة أن تنتقب وأن, وأن تلبس القفازين والواجب على المرأة حال إحرامها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وأن تستر يديها عن الرجال ولكن لا تنتقد ولا تلبس القفازين لأنهما محضران على المرأة حال الإحرام جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله أن تستغفرك أتبريك